عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض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 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى, ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 والله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فَإِنْ تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِنْ تتولوا كما توليتم من قبل نعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرج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 ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره, فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما